تبر مقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصود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 وَإِذْ قَالَ عِيسَى بَنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ وَمُبَشِّرًا برسول يَأْتِي مِنْ بَعْدِ سُمُوهُ أَحْمَدٌ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 الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجاره تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم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 واخرا تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن أنصر الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين